ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا لسورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق نفتراه وأعانه عليه قوم الآخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أتى طير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأطيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غطورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يوقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 كذب بالساعة سعرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا ودفيرا وإذا أنقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه ذلك ثورا لا تدع اليوم ثورا واحدا ودع ثورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةٌ قُلْ الَّتِي وَعِلَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَمْ جَزَاءً وَمَطِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ قَالُوا فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنَا هُوَ الْحَقُّ فَأَرُونِي مَا تَعْبُدُونَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنَا هُوَ الْحَقُّ فَأَرُونِي مَا تَعْبُدُونَ فَيَقُولُ أَنَا مِنْ أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقولُونَ فَمَا تَستطيعُونَ صرفَهُ وَلا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُلْقِهِ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ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 ك تلا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون نحو رم محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هدا أما ترى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تسيرا الذين يخشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابًا أليمًا وعاد وهام ودؤاب وأصحاب الرص وقرونًا بين ذلك كثير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 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وتوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحتب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 نُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُصِيحُهُ مِمَّا قَدْ قَنَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرَ أكثر النَّاسَ إلا قَوْمُهُ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السُّجُودُ لِرَحْمَانِ قَالُوا وَمَا رَحْمَانُ أَنَا السُّجُودُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُكُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ رُجَالٌ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجٌ وَقَمَرٌ مُنِيرٌ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَأَنَّهَا رَحْمَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَفْتَكِرَ أَوْ أَرَادَ شكورا.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 وَمَنْ تَبَوَ عَمِلَ طَالِعًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُو عَلَيْهَا طُمَّوَ وَعْمِيًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما طبر ويلاقون فيها تحيه وسلام خالدين فيها حتى نتستقر ومقاما